وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنودا فنبذناهم في اليم وهو مليم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 وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوَعَدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَامُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ان ذا بابك لواقع ما له من دافع يوم تم السماء موروا وتسير الجبال سيرا فوينو يوم يذل المكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم ما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 يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم نؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا على السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم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 بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين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 وَاسْبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى عل من شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآ أفتمارونا وعلى ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إِنَّ يَوْمَ الشَّمْسِ دَرَّتْ مَا يَعْشَى مَا زَارَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله, ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس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 ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى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 فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكده عينده علم الله فوَيَرَضَ أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَعَ أَلَّا تَزِغْ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعَيَوْنَ سُفَيْرَى ثم يجزاه الجزاء الأوفاة وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا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 وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطرى والمؤتفكة أهوا فغشاها ما غشا فبأي ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة لاَ إِلَهَ مِن دُونِ اللهِ كَاشِفَه أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكلموا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر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 وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على نات ألواح ودسر تجري بعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر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 نعمت من عندنا كَذَلِكَ نَجِزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَعَرُوا بِالْنُّدُرِ وَلَقَدْ رَأَوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَقَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَدُوَقُوا عَذَابِي وَنُدُرٍ وَلَقَدْ صَبْحَهُم بُكْرَةً عَلَى بُمْ مُسْتَقِرٍّ فَدُوَقُوا عَذَابِي